هي تذبح لسبع ولأربعة عشرة ولإحدى وعشرين أخرجه الحسين أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم فيعقو أي يوم أراد لأنه قد تحقق سببها. وكره لطخه من دمها انكره سائر اهل العلم وكرهوه لقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم اهرقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى رواه ابو داود وروى ابو داود ايضا عن بريده رضي الله تعالى عنه كنا نلطخ راس الصبي بدم العقيقه فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران فاما من روى ويدمى فقال ابو داود وهي همام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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألحق العقيقة بما قبلها من الهدي والأضاحي وذلك لأنها لبيها تذبه و منها ويؤكل منها ونحو ذلك فتكون من جملة السنن ومن جملة ما يستحب من الذبائح وبقيت الولائم والذبائح اخروها الى النكاح حيث جعلوا هناك باب الوليمه وذكر ما يرحق بها العقيقة مشتكة من العق وهو القطع القطع يعني قطعه ومنه سمي العقوق الذي هو القطع بر الوالدين ونهو ذلك سميت ذلك لأنهم كانوا يقطعون شعره يعني يحلقونه بعدما يدحونها فهذه سميت حقيقه وتسمى أيضا شيكة أي أنها, أنها مثل الأنساق التي تجبر أو تنبه لأجل الصدقة في قوله تعالى ففدية نصيام أو صدقة أو نسوك فالنسوك هو الذبهة التي تنبه فيها المكة يعني كفدية مخبور أو نحو ذلك وتسمى عند الآمة تميمة وكانهم يتفاعلون بذلك لتمام الصحة وتمام العناية وتمام النشأة الصالحة الهزنة ولكن أكرها اسم التميمة ألي اسم التميمة أصبح اسما لما يعلق من الحروج ونحوها والذي نهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اتم له اتم الله له ومن اجل من تعلق تميمه فقد اشرك افلا اسم حقيقه او نسيته حكمها أنها سنة في حق الأب الذي يذبحها هو الوالد ولو كان معشرا وقد يذبحها أيضا الجد لأن الجد والد النبي صلى الله عليه وسلم عقان الحسن والحسين مع أنه أجد أجد أبو الأم أفرث عليك عك مع أن أجوبها على علي أبيهما رضي الله عنه ولعله كان غير قادر إلى أجد أفد بحاك عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على شرعيتها كذلك فعلى ذلك أصحابه كانوا يذبحون عن أولادهم كل ما موليد ومولود ثم ما أيضا هذا الحديث الحديث عن سمرة والذي رواه عنه الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بحقيقته وفي رواية كل غلام مرتهن بحقيقته وهذا يدل على عكديتها ومعنى كونه مرتهن أي أن الله تعالى يجعل نفعه لوالديه بهذه العقيقة فكأنه رهينة من جل الله حتى يعق عنه فيكون بها ولدا صالحا نافعا لآبائه رهينة أو أي رهن والأصل في الرهن أنه الساكن او المجروم ومنه قوله تعالى قوله أبال الإنسان على نفسه قوله رهين أي مرهول ورهين هكذا فدل ذلك على أنه كأنه مرهول بهذه العقيدة كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينه اي مرهون بكسبه اذا كان كسبه حسنا او سيئا هكذا يقول الامام احمد اذا لم يكن عنده ما يعق فاستقر رجوت ان يخلف الله عليه لانه أحيا سنة هكذا يستقرض اذا كان فقيرا او يستدين ولعل الله تعالى ايوفى عنه لانه احيا سنه سنه مؤكده داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم شرعيتها شكر لله تعالى حيث أرزك الإنسان ذلك أو الأولاد ذكورا وإناثا فإن ذلك مما تفرح به النفس الإنسان يسر ويفرح إذا ولد له ولد قليلا أو عاء كثير ذكر أو أنثى ولذلك يهنع به يهنيه الذين يعرفونه والذين سمعوا بذلك حتى قال بعضهم لما كتب تهنئه كنيت بالطفل الذي اشرقت بنوره ليله ميلاده فالله يلقيك لنا سالما حتى ترى اولاد اولاده أي يعني تهنئه بهذا المولود فهكذا يفرخون بذلك وأتاتهم التهاني فإذا أذبه هذه العقيقة دعا إليها أصدقاءه وأقرباءه وأحباباه جعلها وليمة يدعو إليها حتى يهنئوه ويبرك على ولده ويدعو له بالصلاة هذا هو الأصل يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هكذا جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاد مكافئتان يعني كاملتان وكافيتان مما يكتفى به في الحضاحي فمعنى ذلك أنه لا بد أن تسترط فيها أشروط الأغخية وتسلم من العيوب فلا تكون عوراء ولا أرجاء ولا ولا ولا مثلا هزيله ولا كبيرة ذهبتنا ياها من الكبر يعني الأعيوب المشهورة في الأرواحي فإذا قدر أن الولد كبر وهو لم عنه يقول الإمام أحمد ذلك على الوالد يعني أنه هو المسؤول فإذا كبر فظاهر أنها تسكت إذا بلغ خمسة عشر فإنها تسكت هذا قول الإمام أحمد أن مسؤوليتها على الوالد وأما عطاء فيقول يعق عن نفسه ولو كبر ولو كان ابن عشرين أو خمسين هذا كانه اجتهاد اجتهاد من عطاء رضي الله وحماه الله ولما كان مسؤول عنها الوالد فإنه لا تلزم الولد لا يعق عظاء نفسه إذا كبر ولم يعك عنه سقطت وحيث انها على الوالد يجوز ان يعك عنه جده ابو ابيه او ابو امه كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن وهو جده ابو الام وعكى عن الحسين ثم ذكر ان مقدارها عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات الغلام هو الذكر والجاريه الانثى وذلك لان فرح الوالدي بالذكر اشد من فرحه بالانثى كان اهل الجاهليه يانفون من الانثى قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى اضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ولكن مع ذلك لا شك أن الله تعالى هو الذي خلق الذكر والانثى كما في قول الله تعالى ايحسب الانسان اثره سدى الم يكن اثره من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والانثى جعل الله جنس المخلوقين ذكورا واناثا وبوجود الاناث يتم التزاوج ويتم التوالد من كل شيء فالانثى التي تحمل وتلد وترضع هي ورد من جملة الاولاد وكذلك بهيمه الانعام الابل فيها ذكور واناث والبقر والغنم والضأن والمعز والخيل والحمر ونحوها كلها تتوالد فيها ذكور واناث وكذلك بقيه المخلوقات حتى النحل والنمل والذباب وما عشرها ومع ذلك في جنس الادمي كأنهم يكرهون الانثى فلذلك كانت حقيقتها أكل نصف حقيقة الذكر هكذا جاءت عن الغلام شاتان مكافئتان أي كاملتان ثالمتان من الغلاء والعيوب وعن الجارية شات الثالث هنا أن كلمة شات اسم للواحدة من المعز أو الضأن ذكر أو أنذى كلها شات هكذا كلمة الشات وإن كان عند العامة أن الشات الانثى من الضأن ولكن الانثى من الضأن تسمى نعجه وهي شات والذكر من الضأن يسمى كبشا وهو شات والانثى من المعز تسمى عنز وهي شات وذكر المعز يسمى تيس وهو شات فإذا لبح تيسين أو تيسين أو عنزين أو عنزين أجل ذلك وكأنهم يستحبون اللي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقق من الضأن عن الحسن والحسين كبشا كبشا والحاصل ان هذا هو القول الاكثر يفضل الذكر لهذا الحديث عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شات لكن ان اقتصر على شات واحده كفى عن الغلام شات واحده اتصل النبي صلى الله عليه وسلم ايه في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عادت عن الحسن والحسين كابشا الكابشا واحد الكابشا اسمه شات واحد دل على انه يجوز ان يقتصر على واحده ولعل ذلك عند الحساب. أو ما أشبه ذلك وفيه عباد دليل على أنها تجوز من غير الوالد إذا عقى جده فالجد أب ولو أبو الأم فإنه جد فيكونوا فعله مجزئا وكافيا يقول كان ابن عمر يقول شات شات اي عن كل منهما عن الغلام شات وعن الجاريه شات ولكن نص الحديث عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات توسع في ذلك ابن كيم في كتابه الذي سماه التحفة الوجود في أحكام المولود فإنه تكلم على الأقيقة وكيفيتها وتوزيعها وأنه ذلك ومن الذي يتولاها وحكم ما اذا لم يجد وكيف يعمل بها ونه ذلك هكذا تكلم العلماء وتوسعوا المتقدمون المتاخرون فان كانت من الغنم فهي شات واحده او شاتان عن الغلام وإن كانت من الابل فلا بد أن تكون كاملة إبل لن كاملة من الذكور أو الإناث فيذبحوا عن الغلام بدنتين وعن الجارية بدنة أبغيرين البئير يطلق على الذكر والإنفع من الإبل يسمى بئير ثم يفصل فيقال الجمال الذكر والناقة الأنفع فإذا رجع أيها من الإبل إذا أبهى بدنتين سواء جملين أو ناقتين او ناقه من الجمل ما روي انها انه يؤخذ السبع هذا عند الاكثر أنه لا يجد فيها شرك في الدم بخلاف الاوصيه وكذلك ادم التمتع فان البدنه ستجد عن سبعه وكذا البكره كما تقدم ولكن ها هنا لا تجدي الا كامله البدنه او بدنتين وكذا البقر لا بد ان تكون البقره كامله سواء ذكر او انثى ان ذى البقر اسمه ثور والصغير اسمه عجل فلا بد ان يكون كاملا بدنه كامله وبقره كامله أخذ ذلك من حديث عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه من الابل والبقر والغنم يقول واحده من الغنم او هيله من البقر او هيله من الغنم أو من الابن هي هات انت هي هات البقر من الابن او البقر او الغنم يقول السنه اذن هذا يوم السابع هكذا تذبخ يوم السابع يوم السابع من يوم ولادته يقول في الشرح لا نعلم فيه خلافا وذلك لحديث ثمرة هذا الحديث رواه عن الحسن رواه الحسن عن سمرة وصحىه كما تقدم صحى الترمذي كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويسمى فيه ويحلق رأسه ذلك لأن اليوم السابع هو الذي يكونون قد تهيأوا لذلك وتمكنوا ويعلن ويأخبر أقاربه أبين لنا عن هذا المولود في يوم كذا وكذا اليوم السابع حتى يتفرغوا لذلك ويجب دعوتهم إذا دعاهم هكذا كل غلام رهينة بعقيقة تربح عن يوم السابع ويسمى فيه فأن يختار له اسم ويحلق راسه هكذا رواه الخمسه احمد واصحاب السنه الاربعه ومنهم الترمذي وصححه خيم فات ففي اربعه عشر خيم فات ففي احدى وعشرين قد رايت يسرا ان يجد الذبي حتى في اليوم السابع فله ان يؤخرها الى اليوم الرابع عشر يعني يحدد الاسابيع اخر الاسبوع الاول واذا لم يتيسر فاخر الاسبوع الثاني واذا لم يتيسر فاخر الاسبوع الثالث هكذا جاء في حديث عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين أي بعد نهاية كل أسبوع ألي ثلاثة أسابيع هكذا أخرجه الحسين أبن يحيى بن علي عاش القطان يروى عن عائشة نقود يعني في اختيار السابع ثم الرابع عشر ثم الرابع الحادي والعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك إذا فات أربع واحد وعشرون إذا فهها متى تيسرت عق عنه أي يوم لانه قد تفقد سببها هكذا بعض العلماء اعتبر ايضا الاسابيع اعتبر ذلك فقال اذا فات اليوم العادي والعشرون يعني بعد الاسبوع الثالث فبعد الأسبوع الرابع يوم الثماني وعشرين، عشرين وإلى فات فبعد الأسبوع الخامس وفي يوم خمس وثلاثين، وإن فات ففي الأسبوع السابع وفي يوم اثنين وأربعين هكذا قالوا ان اختيار الأسابيع في الحديث أدل من أهميتها. أفعل بهاء إلا أبعد كل أسبوع هنا يأتي كل أسبوع. ولكن الجمهور على أن لا لا تعتبر أسابيع أبعد الأسبوع الأول. وإنما يقتصر على ثلاثة أسابيع. ومع ذلك. تتيسر له قبل ذلك فلو ذبحها باليوم الأول أجزأت كان القفتة ذبحها شكرا لله تعالى لنما ترأت كيف ذبحها باليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو بعد خمسة أيام أو بعد عشرة أيام أو نحو ذلك فالغلب عبا أنه قد يؤخرها إلى ما بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك ولا تذكر على المشهور إلا إذا بلغ الصبي وهو لم يعق عنه فإنها تذكر وقد عرفنا بأنها سنة ليست فريضة مسنونة أن يوفي بها عليه أن يعملها فهي سنة ولم يقول فريضة ولا واجبة وإنما كانوا مسنونة أي مستحبة ومندوبه فعلى هذا لو قدمها في الأسبوع الأول قبل تمامه فإنه يذهبها وتجزي وكذلك عظى لو أخرها إلى شهر أو إلى سنة حتى يناسب أو يجد لها مناسبة فإن ذلك مجزي مجزئا لها لأن الاصل انها شكر لله تعالى ولذلك ينجب أن يتصدق مع الاب بعضها حيث انها من القربات التي يتقرب بها الى الله يندب ان يتصدق بجزء منها ولو شيئا يسيرا وان لم يتصدق اجزات اذا قدر مثلا انه ذبح و طبخها و دعا اليها اصدقاءه فاكلوها حيث انه عمل بها ما هو معتاد وإذا لم يفعل لكن قسمها، قطعا أعطى صديك أو قطعة من صديك أو الفاعل الآخر أو القاربه وأنه بذلك قطعة قطعة أجل ذلك أيضا صدق عليه أنه ذبهها وأنه يعامل أبي السنة وأحياها أحيا سنة أجأت وكذلك وكذلك إذا عمل بها كالأضحية الأضحية السنة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث لكن الأضحية الصدق ولا بد أن هذا الصدق من هذا بـ وأما هذه بإنه وإن كانت شبيهة بالعقيمة يعني أن الصدق أو صن لكن حكمه أنه يجعلها سليمة قلّصروا أنه لا كان ما كانت تفعله العرب من أنواع الولائم فمن ذلك أنهم أو أشهر شيء واليمة عند الأرض هذه تسمى وليمة وألبها عند الختان اذا آخرة الطفل. عاملة أيضا بها وتسمى الإعذار ويدعى إليها عيضا عادة وغير ذلك من الذبائها التي تذبع لأجل العادة أو التقرب أو ما أشبه ذلك فمن جملتها هذه العقيقة ثم ذكر أنه يكره أن يلطخ من دمها أنكر ذلك أهل العلم وكرهون وكأنها كانت عادة جاهلية أنهم إذا ذبحوها أخذوا صوفة من صوفها واستقبلوا بها الدم الذي يثج من حلقها هذه الصوفة لذلك تكون بها رأس الغلام هكذا وهذه عادة جاهلية فلذلك نحن أنكرها أهل العلم الدم لا شك أنه نجس وأنه مشتقدر وإنسان يبتعد أن يصيب بدنه أو يصيب ثيابه فكذلك إذا يجنبونه أبصالهم فلا يستعملون ما تستعملها بالجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهركوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى كأنه يخاطبك من ولد لهم مولود فامرهم قال أهركوا أي اذبحوا عنه دمًا عنه الاذى عَنْهُ الْأَذَى إِذْ عُلِدْ فَإِنَّهُمْ يُغَسْلُونَ وَيْنَظِفُونَهُ وَكَذَلِكَ أَذْا يَحْلِقُونَ رأسَهُمْ إِنَّهُ مِنَ الْأَذَى إِذَا كَانَ صَبِيًّا فهذا من أن أَمْ يَطْرُ عَنْهُ الْأَذَى ولا شك ان الدم أذى فتغطي خراسه يعتبر إقراراً الى الاذى وللقدر وللمستقذر فتترك العادات في الجاهليه روى هذا ابو داود وروى ايضا اخر عن بريده وهو الذي اروى الحديث الذي تسبح يوم السابعه او لثامن او لاربع عشره يقول بريده كنا يعني في الجاهليه نلطف راس الصبي بدم الحقيقه فلما جاء الاسلام كنا نلطفه بزاف ران دل على أن الإسلام أنكر تلك العادة في الجاهلية التي هي ترطيق رأسه بدم العقيقة لأنه نجس مستقبل فجاء الإسلام ونهى عن ذلك الفعل فعدلوا الى أنهم لطلقون رأسهم عند أولادتهم بزعفران. الزعفران لونه طيب وريح وكذلك بمعنى أنهم يدقون هذا الزعفران ثم يخلطونه وبما يصبون عليه ماء ثم يأخذون قطنة يغمسونها فيه ثم يلطقون رأس الصبي بعد ولادته أو بعد ما يحق عنه عندما يذبحون حقيقته فهاتذ يلطقونه بزافران وإن لم يلطقوه أفلا فلا مانع ولا يلزم ذلك الناس عادة لا يفهمون أنه يلطف رأسه لا بدم ولا بزعفران ولا بغير ذلك أبل الأصل أنهم أن يبادرون ويحلقون رأسه كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تهلق رأسه الحسن لما ولد أحلقه بالموسائق أو بالماكنة أو كذلك بالمكراب ثم يأخذ هذا الشعب ويتصدق بأذنه ورقا اي فضة على المساكين وهذا من إزالة الأذى في قوله عميط عنه العذا هو إبعاده عن الدم من إماطة العذا عنه أشكل على ذلك رواية في هذه سمرة الذي تقدم عنه عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجا كل غلاما رهيئنة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ففيه رواية ويدمع فيه ويدمع ويحلق رأسه هكذا رواية أبياب الحديث ويدمع بدل ويسمع ولعلها خلط غلط من أحد الرؤات قالوا إنه واهم همام أهمام أهد الرواة من التابعين اسمه أمام بن يحيى غلط في هذا الحديث قال سبحوا عنه يوم السابعه ويذمح ويخلق رأسه فانكروا عليه هذه الكلمه انكرها أبو داود وقال واهما همام الذين رأوا الحديث يقولون ويسمى أبدل ويضمى وعكب قال إمام محمد ما أراه إلا خطأ فعني هذه الكلمة وإنما سواه أنه يسمى أن يسمى في ذلك اليوم ويهجوز أن يسمى قبل ذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد ابنه إبراهيم من مارية السرطية قال ولدني الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فسماه بعد ولادته مباشرة ولكن العادة أنهم قد يختلفون يختلف الأبوان في التسمية فأخيانا يريد الأب اسما وتريد الأم اسما أو يتهير الوالد ابي تسميه المولود تذاكرا او انثى ويبقى اياما لم يسمى قد يبقى شهراً او نحو ذلك الاشك عبر ان الاصل انه يجعل له اسم وهذا الاسم لأجل أن يعرف به وينادى به وهذا خاص بالآدمي الأصل أنه كل ادمي لا يتعين إلا باسم ينادى به وحتى يقال هذا كلام فلان وهذا كلام فلان وما اشبه ذلك وبكل حال نقول ان هذا الباب يتعلق باحكام المولود وبما يعمل فيه وقد تعرض لذلك العلماء وبحثوا فيما يتعلق به ولكن حيث أن الباب معكود للعقيقة توسع في ذكرها توسع بعضهم اختصر بعضهم المؤلف ها هنا أقد اختصر فلم يذكر لا شيئا يصيرا مما يتعلق بها أبالذكر العقيقه ونحوها ومن اراد التوسع يراجع الكتب المتوسع توسع فيها ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني وفي كتابه الكافي وكذلك الذين شرحوا كتابه المقنع توسعوا فيها ايضا وتوسع في الذين كتبوا كسابات مفردة كابن القيم في جاد المعاد فإنه توسع في ذكر الحقيقه وكذلك في ذكر الأسمى وما يختار منها أنه ذلك وإكرنا أيضا أن ابن القيم أفردها بمؤلف المؤلف مطبوع أتكلم فيه على الأكام التي تتك... تتعلق بالمولود أي بالأولاد ونهو ذلك وتكلم على ذلك أيضا الكثير من المعاصرين الشيخ بن سلمان رحمه الله في كتابه الأسئلة والعجبة الفقهيه تعرض ال... بعد بال... الانتهاء من اعمال الحج والاضاحي والهدي ذكر الحقيقه ثم ذكر ايضا الاسماء بما لا يسمى وما... وما لا يسمى به وذكر الاسماء الحسنة الغير الاسماء السيئه ونحو ذلك كذلك جميع الفقائب جميع المذاهب ولا شك أن الأهكام تتعلق بها لهذهب التي تبه والأولاء إشهارها وإعلانها كثير من الناس يخفونها يذبحها شرا ويقسمها شرا على فلان وفلان فيشتهل عند الناس أنه ولد له ولد أو أولاد وما رأيناه عكت عنهم فلماذا انه قد ترك أهله السنة هو يعتذر ويقول أني اتصدقت بها أبي لهمها شرا أو له لهمها على أكارب أونح ذلك أو كذلك أكد يقول بعضهم أن نتصدق بثمنها أو نعطيها بعض الجمعيات الذين يهركون اللحوم فإما يعطيهم ثمنها ويقول إذبحوا أو هرقوها وإما أن يذبحها هو ويدفعها لهم لحما ونحو ذلك وحيث أنها سنة وأنها من القربات فإنها لا تطع حكام عرصية كلها فيجوز أن يبيع جلدها وكذلك يبيع صوفها او شعرها ونحوه لينتفع به من يشتريه الا ان رحمها لا يجوز أن ان يباع كذلك مما تريدوه ان يكسر امرها تفاؤلا يعني قالوا إنها تنزع جدودا يعني كل عضو متكامل اليد بما فيها الزراع والكتف تنزع مفرده الصدر كذلك ينزع مفرده الظهر كذلك الرجل والبر كنه ذلك هذا معنى قولين تنزع جدودا وكذلك قولهم لا يخسر أظمها تفاؤلاً بالسلامة ومع ذلك لعل الأصل الجواز جواز الكسر الإرام عند الحاجة بأن يجعل العبد مثلا أبت اسمعيني فيحجه وسطه ويخسره أهلية صدق به على اثنين أو ما أشبه ذلك وهكذا ايضا كسر الظهر كان يستاجر الى تفسيره وتوزيعه كسر الجنب والاضلاع ونهو ذلك الذين قالوا لا يكسر عظمها كانهم يقولون ان ذلك فيه شيء من الفعل انه ينكسر الغلام أو نحو ذلك فيكون نتباؤل بالسلامة ومع ذلك فلعل الأصل أنه جائز كما يجوه أكثره لأجله انتصاص المخ الذي فيه ونحو ذلك ونقف على قوله يسن الأذان في أذنه اليمنا وما بعد ذلك نكمله ان شاء الله في الاسبوع الاتي ونبدا بعده في كتاب الجهاد والله اعلم وصلى الله على محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعه معنا بل لذات الترادي. وندب دعاء المرء خلف صلاته لنشائر الدنيا وللدين فجهدي واياك والتفريط في جمعه بها قد اختص رب العرش امه محمد قد اختص رب العرش أمة ففي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيد وفي تركها من غير عذر ثلاثة يران على قلب الغفول المبعد ويشرع غسل يومها عند قصدها وطيب وتنظيف ولبس المجدد وتبكير ماش مدن لإمامه يصلي ويكثر ويكثر من فنون التعبد ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا صلاة على خير الأنام محمد ولا يتخطى الناس إلا إمامهم وراء مكانا خاليا في المؤكد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكرها هنا أجواز الجماعة للنساء مع الرجال وتخصيص الأجائز لأن الأجوز هي التي عادة تكون أدينة تحب الخير وتحب الزيادة من الأعمال ولأنها العادة إذا خرجت إلى المسجد تخرج تفلة لا تتجمل ولا تتضيب ولا تلبس ثياب شهرة تلبط الأنظار وإنما تكون ثياب البذلة ونحو ذلك هكذا وليس بمكروه صلاة العجائز لجماعة معنا أي مع الرجال بل لذات التردد هكذا اي لا يكره صلاة العجائز مع الجماعة المكروه هو لذا التردد أو يعني الشابة التردد التي تتجمل وتلبس ثياب جمال. ونحو ذلك فهذه هي التي يكره اتيانها المسجد أذكر ان آيشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدده النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل هكذا. فكانه يقول الشرعيه الكبيره في السن واما اذا تزوج و ويتجمل و يتجمل فانه يكره لها ذلك ذكر بعد ذلك ما يتعلق بهذا الاحكام احكام الصلاه و وندب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فأجهاده يندب يعني يستحب يندب يعني أنه مسنون ومنجوب أن المرء إذا صلى وسلم من صلاته اشتغل بالدعاء دعاء المرء خلف صلاته أي عبادها أي بما شاء سواء عادية للدنيا أو للدين فاجتهد في هذا الدعاء واحرص على ما ورد كقول يا اللهم انت السلام الى اخره او لا اله الا الله ولا لا شريك له الى اخره لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه لا إله الا الله مخلصين له الدين ولك بها الكافرون اللهم لا مانع لمن اعطيت الاخره هكذا يختار هذه الادعيه وكذلك ايضا التسبيح سبحان الله الحمد لله الله اكبر يكررها ثلاثا وثلاثين هذا من خلف صلاته بما شاء ورفع له يدعو بالدعوات الدنيويه لأنه قد يكون بحاجة يدعو أن الله تعالى يرفقه ولد صالحا أو زوجة صالحة أو مثلا أو مالا حلالا أو نحو ذالث وهكذا للدين يدعو للدين بما يكون عونا له على العبادة يطلب ربك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واياك والتفريط في جمعة. في جمعه بها قد اقتص رب العرش امه احمد اي لا تفرق في صلاه الجمعه فان الله اقتص بها امه محمد اقتص رب العرش امه احمد بهذه الجمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ذكر أن الأمة أو الناس اتبعوا لهذه الأمة ثم قال وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد عيد الاسبوع لهذه الامه هو يوم الجمعه ولليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد فدل على انه من خصائص هذه الامه يقول هذا اليوم أظل الله عن يوم الجمعه من كان قبلنا وهدانا الله اليوم الجمعة فيقول اياك والتفريط في الجمعة يعني في عصراتها فالله تعالى قد استصر الامه بها فهي من خصائص هذه الأمة ثم يقول ففي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كائف فقا يدي أو فينظره في يوم الجمعة يغطي الله تعالى المسجد الرفاعي أقيل ان هذا في مثل يوم الجمعة في الجنة أن الله تعالى يأتون إليه يوم الجمعه وينظرون رقع إليه ويزيدهم من فضله ويسمى في الآخرة يوم العروبة كأنه من خصائص العرب يسمى من خصائص الأمة الإسلامية في يومها أي في اليومها يُعطي الله تعالى المزيد لفائز يُعطي المزيد يوم المزيد يعني في الجنة أي للفائزين فينظره أي ينظرون إلى ربهم من غير كيف ينظرون إليه كما شاء من غير كيف فقيد ذلك هكذا وفي تركها من غير عزم ثلاثة يران على قلب الغفور المبعد جاء في ذلك الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه او يعني اران على قلبه الران ثلاث جمع ادلل على كديتها الذين يتساهلون يخرجون يوم الجمعة اتنبهة او كشت كما يقولون وتفوتهم الجمعة يخرجون الى خارج البلد منهم سيارات يستطيعون ان يصلوها ان يصلوا الجمعة في المساجد التي يقدرون عليها قد يكون المسجد عنهم يقطعونه بساعة على السيارة أي مئة كيلو أو نحو ذلك لا تسكت عنهم الجمعة حيث أن عندهم سيارات يقدرون أن يركبها ويصلوا إلى مكان تثلى به الجمعة واذا تغافلوا عن ذلك واستمر على هذا ثلاث جمع انطبق عليهم هذا الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه هذا من اقوله وفي تركها من غير عذر ثلاثة يران على قلب الغفور المبعد يكون عليهم الران كلا بالران على قلوبهم ويشرع غسل يومها عند قصدها وطيب وتنظيف ولبس المجددين هذا من جملة ما يشرع في يوم الجمعة فقيل إن الغسل واجب اوجبه بعض العلماء وقالوا من لم يغسل فإنه لا جمعه له الحديث غسل الجمعه واجب على كل محتل والواجب اللازم ولكن الجمهور على انه مستحب هذا معنى قوله ويشرع يعني يستهب غسل يومها عند قصدها إنما يريد أن يتوجه إلى المسجد يغسسل والناس به والناس به ذلالة اقوال أقول أنه مستحب وقول أنه واجب على بعض الناس وقولا انه واجب مطلق فالظاهر يقول واجب مطلق كل من لم يقتل في الابد انه يعيد صلاته والقول الثاني انه واجب الذي هو بعيد العهد بالنظافه في بدنه وسخنه وروايه وسيئه يتاذى بها المصلون وتتاذى بها الملائكه والقى الرساله انه مستحب متركه ولكن اذا كان مستحبا فلا يفرط فيه لا يفرط الانسان في غسلها عند غسل يومها عند قصدها ثانيا ان يتطيب يتطيب في شعره ويتطيب في لباسه اجل ان الطيب مستحب وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعمل الطيب ثالثا النظافة ينظف بدنه وينظف شعره ونهو ذلك من وسخ او ما اشبه ذلك رابعا اللبس الجديد يلبس الجديد من ثيابه لأنه يومه يوم فيه سرور وفيه فضل فيلبس ثيابا جديدا خامسا تبكير يعني ان يذهب مبكرا قبل الاذان بثلاث ساعات او نحوها ان استطاع ان يذهب بخمس ساعات قبلها ليكون المهدي بدنا والراهب الساعة الأولى فكأن مهدي فكأن مهدي بدنا اعتقرب بها إلى الله وهكذا هيبتكر إليها سادسا المشي وهكذا حتى تكتب خطواته جاء في الحديث ومشى ولم يركب فإن تكتب خطواته التي بين بيته وبين المسجد وكان الصحابة يمشون مسيرة ساعتين من الأوالي ومن أكثر مدينة رجاءة الجنوب إلى آياته إلى المسجد النبوي يمشون ساعتين ذهابا ساعتين ايابا ويتاملون ويصبرون سابعا ادنو من الامام ان يدنو من الامام اعني انه بذلك ينصت لكلامه ولخطبته وكذلك ايضا يكتسب الصف الاول ويكتسب أيضا الجنوب من الإمام وأنه ذلك تأثى من أن, أن يصلي يصلي ما كتب له يصلي تسليم أو تسليمتين أو ثلاثا أو أربعا ونرسل عشر تسليمات فإنه يكتب له عجل هذه الصلوات تاسعا أن يكسر من فنون التعبد يعني التسبيه تكبير وتهميد وقراءة قرآن ودعاء ونحو ذلك كلها فنون التعبد عاشرا كثرة الدعاء يكسر من الدعاء في ذلك اليوم جاء الحديث أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء إذا دعا بها المسلم رجي إجابة دعوته في تلك الساعة قد اختلف بها اختلافا كثيرا لكن الله تعالى أخفها حتى يجتهد في الدعاء أخادي أشر أقراءات الشورة تلك جاء ان من قرأها فتح له نور بينه وبين السماء يعني يصعد منه عمله او نحو ذلك فان كان الحديث به قال الثاني عشر يكثر الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم ان من خير ايامكم يوم الجمعه فأثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم أروة علي قالوا كيف ترى ذلك وقد علمت قال إن الله حرم على العرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهذا دليل على كثرة أو الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة الحادي الثالث عشر عاده متخطي ورد النهي عن تخطي الرقاب هو الذي اذا وجد الناس قد اخذوا اماكنهم صفوا اخذ يتخطاهم لانه قد يؤذيهم راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى فقال اجلس فقد ابيت ابيت الناس وان جاء في روايه ان تاخرت وفاتتك الصخور الاولى ونه ذلك استثني الامام الامام يجب ان يزال له طريقه حتى يصل الى المنبر ولكن لو جاء وهم صخور عشره وعشرون صفا فله ايه في الطريقه وهم اذا لم يكن فالعادة أن يكون لهم مدخل يدخل معه وكذلك يباه التخطي إذا رأى فرجه هذا من أوراء مكانا خاليا في المؤكد فإذا رأى فرجه تتسع له فألا ان أن يتخطى لأنهم اهل الصفوف هم الذين يسلب خلقهم وهم الذين فرقوا حيث تركوا هذه الهرجه اي ونستفي بهذا والله اعلم وصلى الله اعلم وصلى